ja uh -huh. والله نيالي بالك صرت وانت اسكنت يا ابو علي بالي ناطين قيمة بها العمور من غيرت حالي حالي إليك شمعة سهر تضوبها والعام عمري صعير شمعتي روحي تذوب بدمعتي لجليك نار وحسرتك لما انعرفتك سيدي انا اعرفيت الحساس اضرب صديق اقرب وفي انت الاهل والناس من فدوه روحي لهيبتك عيوني صورتك من فدوه روح لهيبتك عيوني شايل صورتك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين العالمي ياماك مثل ضحكه طفل من تن محالامي يمشي لك قلبي لك يسبق هنا اجدعه امروح مرقدك كنك واقفه وحدك حزنك الله يساعدك أحضن جمور حزنك إذا يحسين أشوف الماي معنا القليل بحضرتك يعني كرام في نهاي وأنا العشيت من نعمتك بعيوني شاي لصورتك وأنا العشيت من نعمتك بعيوني شاي لصورتك يحسين يحسين Čuhajati v dnyeti moro سيد اني اشارط البشر مو مذهبي وديان الحب من كل قلوب يصنع انسان يا سيدي وطفك صناع اروح للعارش تنطي النهر قربان دمعك راسمن للبشر لو حات ضحيتنا نهار حريه وذاك الاضرار يا فهد يا فهد يا فهد يا فهد جاك سهام رايد حضن وانت تفتح يتبعك كل ثوره لو اردت نصر تتبع اثار قعك يا وقفت من طيحتك رايوت شايل يا اللي وقفت من طيحتك بعيون شايل صورتك يا حسين اني يا حسين يا حسين اني يا حسين يالو اضيع بظلمك لو ما ضوى عيونك عطش اليك وشرب عشيق ويلي عيد شلونك لو مصيبه الحره اصبحت يا حلا الدمع عماسك كيف دونه انشاع في عينا حد ظن نحا ويا اث البشر خليني دوم استشعرك مثل الالم للروح تمثالك ينص القلوب واقفلتين مذبوح wa ana illi din qraytak bi ayuni shayl surtak wa ana illi